لا حالفجر وصار فؤادي يدعو الله بليل هادي هذا صوت الذاكرين يتهادى لرب العباد من ناجاه بقلب صافي ودعى من يرحم ويعافي هذا ليل الصالحين فيه عطاء غني كافي. علمني كيف عرفوك ملك الحب وأحبك. صلوا الصبح نشر النوراهم بالعرفان جاءوك. حين نادوا أنت سمعت. باعوا أنفسهم فشريتا أتراه درب الإخلاص لا يرجون إلا أنت اقبلني وجعلني منهم من جادوا ورضيت عنهم باعوا بالآخرة الدنيا طلب لا تتركني أغدو وحيدا عن ذرب عطاياك بعيدا لا أغبط في الدنيا إلا من كان برضاك سعيدا علمني كيف ملك الحب وأحبك. صل الصبح نشر النورهم بالعرفان جاؤوك. حين نادوا أنت سمعت. باعوا أنفسهم فشريت أتراه درب الإخلاص؟ لا يرجون إلا أنت.